بسم الله الرحمن الرحيم. وبالغالي في ناس إذا دخل سمع طلع هو يا داخل المسجد لما يطلع يقول سمعت اللي بالله. في في هزت كيانة. والثاني ما شيء يقول أي يقول له اللي الإمام. هذا والله ما درى عن شيء والثاني قلبه مهتز وإذا ما سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه حاسب شيء تغير فيقول يسأل حوله يقول أحد فيكم زادته إيش أيكم زادته هذه إيش إيمانا ولا سماعا ولا حفظا أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون فرحان أن الله فتح عليه فهم الآية فرحان أن الله عز وجل أنار قلبه بهالآية وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم يعني حبيبي الغالي الموضوع هذا الآن أنا قاعد أسمع المحاضرة أسأل نفسي كم آية سمعت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 أولئك ينادون من مكان بعيد. مقتطفات من, من أجمل الدلاوة على صوت شيء ناصب الربان. ولت لسطوته يا من يقول للشيء كن فيكون اجعلنا يا ربنا من من دعك فأجبته. نترككم مع التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنذرين. قال فبما أغويني لا أقعدن لهم صراطك المستقيم.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 ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذو مدحورا لمن تبعك منهم لأم لأن جهنم لأملأن جهنم من أجمعين ويا אדם سكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئت ما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. وَأَسْوَاسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا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 ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما وَنَادَاهُما رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا أَنْ تُلْقُوا الشَّجَرَ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ قال ربنا ظلمنا أنفسنا قال ربنا ظلمنا أنفسنا قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإلا تغفر لنا وترحمنا وَإِلَّا مَنْ تَغْفِرَ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ قَالَ هَبْ طُوبَعَضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقِرُّونَ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ وَلَفِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 فشربوا منه إلا قليلا منهم فلم ما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنودي قال الذين يظنون أن هم ملاك الله. قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة؟ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة؟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 قالوا ربنا أفرق علينا صبروا وَثَبِّتْ أقدامنا قالوا ربنا أفرق علينا صبروا وَثَبِّتْ أقدامنا قالوا ربنا أفرق علينا صبروا وثبت أقدامنا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 تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاستغفرو لذنوبهم ذكروا الله لذنوبهم وَمَن يَغْفِرَ الذُّنُوبَ إِلَّا الله وَمَن يَغْفِرَ الذُّنُوبَ إِلَّا الله وَمَن يَغْفِرَ الذُّنُوبَ إِلَّا الله وَلَم يُصِرُّ عَلَى مَا فَعَلُوا أولم أولئك جزاؤهم مغفرة مغفرة من ربهم وجنات وجنات تجري من تحتها الأنهار. قاليدنا فيها ونعم اجر العامل ونعم اجر العامل ونعم اجر العامل قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فاضروا فاضروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان هذا بيان للناس وهداه ومرعضا وهدوء موعدة للمتقين ولا تهنو ولا تهنو ولا تهنو ولا تحزنوا وأنتم الأعلون, وأنتم الأعلون إن فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا وي تأخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يكون الشيطان له قرينا ومن يكون الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُتِمَّ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جئنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوا بهم, بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَن إِذَا سَمِعْتُم آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مثلهم هاجم جميع المنافقين ان الله هاجم جميع المنافقين والكافرين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم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 المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين ولن جَعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ الله مغلولة غلت أَيْدِيهِمْ غلت ايديهم ولعينوا بما قالوا غلت ايديهم ولعينوا بما قالوا بل يداهم مبسوطتان بل يداهم بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك ما أنزل إلى إليك من ربك طغيان وكفر، وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. كلما أوقدنا رل الحرب أطفأها الله. لما أوقدونا رل للحرب الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ قال الحواريون يا عيسى بن مرية هل يستطيع ربك أن ينزل علينا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا من السماء؟ قال اتقوا الله تَقُولُهَا <الله> إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ قَالُوا نُرِيدُ أَن نَّأْكُلَ مِنها وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَد صَدَّقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وأخرنا وآية منك ورزقنا ورزقنا وأن تخير الرازقين ورزقنا وأن الرازقين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 لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت لنا اتخذوني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 إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أن تعلم الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم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 فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينقر الصادقين صدقهم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم الله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيخ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 ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أي يفقه وجعلنا على قلوبهم أكنة أي يفقه وفي آذان وفي آذانهم وقرآن وإن يروا كل آية لا يؤمن بِهَا وإن يروا كل آية لا يؤمن بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا.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 ولو ترى إذو قفوا على النار فقالوا يا ليتنا ولو ترى إذو قفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا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 وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالُوا أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا, قالوا بلى وربنا قَالَ فَذُوقُوا العذاب قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاء الساعة بقته طالوا قالوا يا حسرتنا طالوا يا حسرتنا, قالوا يا, حسرتنا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم، وهم يحملون أوزارهم، وهم يحملون أوزارهم, أوزارهم على ظهور. ألا ساء ما يزرون وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعنده مفاتح الغير وعنده مفاتيح الغيب لَا يعلمها إلا هو، لا يعلمها إلا هو، لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر.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 ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرى ثم بالنهاار ثم يبعثكم فيه ليقضى ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبوكم بما كنت تم تعملون وهو القاهر فوق عباد وهو القاهر فوق عباد ويرسل عليكم حفظا حتى اذا جاء احدكم المنون حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفاظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسولنا لا يفرطون توفته رسولنا وهم لا يفرطون حق. ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم استجيبوا لله وللرسول استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم اذا دعاكم لما يحييكم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 وعلموا أَنَّ الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم فأوكم وأيدهكم بنصره ورزقكم ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون وعلموا أن ما أموالكم وأولادكم فتنا، وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله. إن اتقوا الله يجعل لكم فرقا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقا ويكفر عنكم سيئاتكم عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم، والله ذو الفضل العظيم، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين والله خير الماكرين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 وَمَا كان اللَّهُ ليعذبهم وأنت فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ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 فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم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 قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإليناه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 ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضر ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياًأو نهارا إن أتاكم عذابه بياًأو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون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 وأسر ندامه لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات ألا إن لله في السماوات الا ان لله ما في السماوات والارض الا ان وعد الله حق الا ان وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت هو يحيي ويميت وإليه ترجعون قد جاءتكم موعظة من ربكم، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء وشفاء لما في الصدور. وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك, فبذلك فليفرحوا فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيت ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم فجعلتم منه حراما وحلالا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 ما تتعلو منه من قرآن ولا تعملون وَلَا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إِلَّا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه وما يعزب عن ربك من إثقال ذرة وما يعزب عن ربك من إثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب.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 العزة لله جميعا هو السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك من أنباء القرآن قصه عليك منها قائمون وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء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 وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذن يوم يأتي لا تكلم نفس إلا فمنهم شقيون وسعيد فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففن في النار لهم في هذا في لهم في هذا في رو وشهيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم في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 الذين سعدوا ففي الجنه وانما الذين سعدوا ففي الجنه وانما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها خالدين فيها ما دامت السماء السماوات والأرض إلا, إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء كما يعبد آباؤهم ما يعبدون إلا كَمَا يعبد آباؤهم من قبل وإننا لمُوفّهم نصيبهم وإننا لمُوفّهم ونصيبهم غير منقوس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه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 قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجات فأوفلنا الكيل فأوفلنا الكيل وتصدق علينا فأوفلنا الكيل وتصدق علينا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 قالوا أئنك, يوسف قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِر فَإِنَّ اللَّهَ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِر فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وان كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم قال لا تثريب عليكم اليوم قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولم فصلت العير قال أبوهم قال أبوهم إنني لا أجد ريحا يوسف قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم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 فَرَتَّ الدَّبْسِيرَا طَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنْ أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ طَالُوا يَا أَبَا نَسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّنَا كُنَّا خَاطِئِينَ قالوا يا أبان استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم ولم لمَّا دخلوا على يوسف أَوَى إليه أَبوي؟ وَقَالَ دخلوا فَلَمَّا دخلوا على يوسف أَوَى إليه أَبوي؟ وطال دخول مصر إن شاء الله امين ورفع ابويه على العرش ورفع ابويه ورفع, أبويه ورفع أبويه ورفع أبويه على العرش وغرون ورفع أبوي على العرش وخروا له سجدا قال يا أبت هذا تأويل رؤيا قل يا ابتي هذا تاويل رؤيا يمن طابن قد جعلها ربي حطا وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وقد احسن بي اذ اخرجني جاء بكم من البدو وجاء بكم من البدوي بعد أن نزع الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إن ربي لطيف لما يشاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد إن يشأ يذهبكم اي اشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء استكبروا إن كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله فهل أنتم مغنوون عنا من عذاب الله من شيء؟ لو هدان الله لهديناكم قالوا لو هدان الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لم ما قضي الأمر وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من ان دعوتكم الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني فلا تلوموني ولو انفسكم فلا تلوموا ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الضالين لهم عذاب أليم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 تحيتهم فيها سلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما, كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيم انتذره الرياح وكان الله علاكم لشان مقتدرا المال والبنون زينه الحياه الدنيا المال والبنون زينه الحياه الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا خير عند ربك ثوابا وخير امالا ويوم نسير الجبال ويوم نسير الجبال وتر الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صف اللذ جئتمونا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أننا جعل لكم موعدا ووضع الكتاب ووضع الكتاب فتر المجرمين فتر المجرمين مشفقين مما في ووضع الكتاب فتر المجرمين مشفقين ووضع الكتاب فتر المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويقولون يا ويلتنا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ويقولون يا ويلتنا ما هذا الكتاب هذا الكتاب لا يغادر صغيرة، لا يغادر صغيرته ولا كبيرة، لا يغادر صغيرته ولا كبيرة إلا إلا أحصاها.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 فسجدوا إلا إبليس كان من الجن كان من الجن ففسق عن أمر ربي أفتتخذونه وذريته أولياء أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى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 وَلَا الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ أن دار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا جزاء بما كانوا بأياتنا يجحدون.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 تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشر بالجنة وأبشر بالجنة التي كنتم توعدون.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 ومن أَحْسَنُ قولا من, من داع إلى الله من, من داع إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا اتُوبُوا بِآيَاتِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون وَلِلَّهِ ملك السماوات والأرض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 ذلك هو الفوز المبين وان الذين كفروا افلم تكن اياتي افلم تكن اياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم وكنتم قوما مجرمين وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَحْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِمَ ما السَّاعَةَ قلتم ما ندري ما الساعة ان ظن انه الا ظننا ان ظن انه الا ظننا وما نحن بمستيقنين وبدالهم سيئات ما عملوا وحاق بهم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 وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم والآن نترككم مع الدعاء. اللهم أهدينا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت.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 لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك ونتوب إليك لا منجا جاء ولا ملتجى ولا لجاء لنا منك إلا إليك لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبض ولا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا مطل يا علام الغيوب اغفر لنا ذنوبنا في ليلتنا هذه أجمعين اللهم أعتق رقابنا ووالدينا وأبنائنا وأحبابنا من النار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 اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رحمن ارحمنا يا غفور اغفر لنا يا ستير استر علينا يا رزاق ارزقنا يا ودود يا ودود تودد علينا اغفر لنا ما مضى من شهرنا وبارك لنا فيما بقي اللهم خصيتنا من بين كثير من خلقك بإدراك رمضان وتفضلت علينا بإدراك أولى ليالي هذه العشر المباركة اللهم فلا تحرمنا فضلك وجودك بذنوبنا اللهم لا تحرمنا مغفرتك ورحمتك بتقصيرنا اعترفنا بذنوبنا وأقررنا بخطايانا فلا تصرف وجهك الكريم عنا ولا تطردنا عن جنابك يا ذا الجلال والإكرام اغفر لنا ولوالدينا وارزقنا برهم أحياء وأمواتا وارزقنا بر أبنائنا بنام وعف نساءنا اللهم وعف نساءنا اللهم اجعله النبي صبر رسول الله مقتديات وبالصحابيات مهتديات وعلى ولكل خير سائرات الحاضرات منهن خاصة والغائبات منه النعام اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين اللهم اجعلهم عدة لدينهم وأمتهم وبلادهم يا كريم اللهم ارزقنا وإياهم الوسطية والاعتدال وسلحهم بسلاح العلم النافع والعمل الصالح اللهم من كان من شبابنا وفتياتنا وأبنائنا مقصرا في طاعتك اللهم يا ربنا رده إليك ردا جميلا أصلح قلبه اللهم أصلح قلبه واشرح صدره ومن كان منهم مستقيما فزده إيمانا ويقينا وعلما وثباتا يا رب العالمين اللهم اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين اللهم انزل عليهم في هذه الليالي المباركة رحمة من رحماتك وسع عليهم قبورهم اجعلها روضة من رياض الجنة أحشرنا ووالدينا وأحبابنا ومن أحبنا فيك في جناتك جنات النعيم اللهم كما تفضلت علينا بصيام وقيام شهر رمضان اللهم فاجعل صيامنا مقبولا وذنبنا مغفورا وسعينا مشكورا اللهم ما أنزلت في هذه الليلة المباركة من رحمة ومغفرة وسعة رزق اللهم يا رب نجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب وما أنزلت فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين اللهم أعز دينك وأظهر كلمتك وارفع رايتك يا من يجير ولا يجار عليه يا من بيده مقاليد الأمور يا من يقول للشيء كن فيكون اللهم إن بشار الظالم قد قطغوا وبغوا وأسرفوا في الطغيان اللهم فقيض لهم يدا بالحق حاصدا اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق انصر إخواننا في بلاد الشام كلهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا ارحم عبراتهم وارحم ضعفهم وجبر كسرهم وتولى أمرهم واكفهم ما أهمهم تقبل شهداءهم اغفر لموتاهم فك أسراهم اشف جرحاهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انزل الأمن والأمان والاستقرار على سائر بلاد المسلمين اللهم خص منها بلاد الحرمين اللهم ارفع رايتها بكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين اللهم ألبسها لباس الأمن والإيمان اللهم وفق لات أمورها لما فيه صلاح العباد والبلاد اجعلهم يدا حانية على الدعاة والعلماء والمصلحين اللهم واجعلهم سيفا على المنافقين وأعداء الدين اللهم وأنزل الأمن والأمان على إخواننا في مصر حكم فيهم شريعتك ول عليهم خيارهم اكفيهم شرارهم احقن دماءهم اغفر لموتاهم اللهم لا تشمت بهم عدوا ولا حاسدان وسائر بلاد المسلمين ربنا وسيدنا ومولانا من نقصد وأنت المقصود ومن ندعو وأنت الرب المعبود وبمن نلتجأ وأنت صاحب الكرم والجود إلهنا يا ذا الجود الذي لا ينفد أبداً يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا من الذي سألك فحرمته ومن الذي دعاك فطرته ومن الذي أملك فخيبته هؤلاء عبادك وقفوا ببابك وأناخو مطاياهم بساحتك اعترفنا بذنوبنا وتقصيرنا وأقررنا بزللنا وخطايانا يا من يعلم عدد مثاقيل الجبال ويعلم عدد مكاي للبحار وعدد قطر الأمطار يا من لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره يا من يرى مكاننا ويسمع دعاءنا يا من لا يخفى عليه شيء من أمرنا يا من يعلم ما تخفي الضمائر وما تبلى السرائر يا ودود يا ودود يا من رحمته وسعت كل شيء يا من هو غني أن تعذيبنا ندعوك دعاء الخائف الضرير وندعوك دعاء الخائف الوجل دعاء من خضعت لك رقابته، وذل لك جسمه، ورغم لك أنفه، وفاضت لك عينا، اللهم لا تشوي خلقنا بالنار، اللهم إنك وحدك تعلم ما في نفوسنا اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك أنا نحبك ونحب ملائكتك ورسولك اللهم إنا ندعوك بلسان المستحين الأذلاء الله المقصرين اللهم إن كانت ليلتنا هذه ليلة القدر الشريفة اللهم فأعتقنا فيها من النار وأكتبنا عندك من السعادة وأنزل علينا رضوانك وأنزل علينا رحماتك ولا تحرمنا ما عندك بسوء ما عندنا ذنوبنا إليك صائدة. ورحمتك إلينا نازلة قرعنا باب الملك ومن يقرع باب الملك لا يعود خائبا إلهنا غارة النجوم ونامت العيوم وأنت سبحانك ملك حي قيوم تتنزل في هذه الساعة الشريفة نزولا يليق بجلالك وعظمتك وهيبتك فتقول هل من سائل فأعطي هل من مستغفر فأغفر له والمن تايب فأتوب يا رب تقبل منا توباتنا واغصف حوباتنا واجب دعواتنا واشف مرضانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا ووسع أرزاقنا واعطنا من فضلك العظيم وخيرك العميم ربنا ظلمنا أنفسنا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 وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين